إِنَّ رَبَكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لَّقَدْ كَانَ فِي يُوْسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلْسَّائِلِينَ إِذْ قَالُوا لَيُوْسُفَ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَا نَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ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 وألقه في غيابة الجبي الكقطه بعد السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا مالك لا تأمن على يوسف مالك لا تأمن على يوسف وإن له لنا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 قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذًا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئهم بأنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاء بعهم عشاء أيّ قالوا يا أبانا إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف وتركنا يوسف عندما تاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاء وعلى قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمر فصبر جميل فصبر جميل ادلى دلو قال يا بشر هذا غلام واسره بضعه والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين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 قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همَّت به وهم بها لولا أن رآ برهان كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء وقال المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لد الباب قالت ما جزاء من أراد بأهل سوءا إلا أي يسجن إلا أي سجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي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 فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَآهُ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتْ إِخْرُجْ عَلَيْهِمْ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَجَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَتْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَنْ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُوْنَ مِنَ الصَّاغِرِينَ قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إله وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم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 نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبئتكم بتأويله إلا نبئتكم بتأويله قبل أي يأتيكما ذلكما مما علمني ربي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 هَلْكَمْ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَرَبَّانِ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ سَنَّيْتُموها سَنَّيْتُموها آتُم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا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 يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر, وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلامي وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما والذكر بعد امه والذكر بعد امه انا انبئكم بتاويله فارسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سماً يأكلهن سبع عجاف وسبع سون بلات خض وأخرى بسات لعل أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون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 ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إلا, إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ عَامٌ فِيه يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيه يَعْصِرُونَ وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله فاسألهما بال النسوة التي قطعنا أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلنا حاشل الله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق قالت امرأة العزيز الآن حصل الحظ وأنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب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 وكذلك مكن ليوسف في الأرض يتبوء منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من أشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم لهم كرون ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخي لكم من أبيكم قال أتوني بأخي لكم من أبيكم ألا ترون أنني في الكيل وأنا خير المزّلين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 ما رجعوا إلى آبهم قالوا يا أبانا منع من الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل فأرسل معنا أخانا نقتل وإن له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمرتم على أخيه من قبل فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين ولم ما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردّت إليهم قالوا يا أبانا قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردّت إلينا ونمير أهلنا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونصدّد كيل بعيد ذلك كيل يسير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 إلا حاجة في نفسه يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف وإليه أخاه قال إن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 قالوا جزاؤه موجدا في رحله فهو جزاؤه كذلك نجز الظالمين فبدأ بأوعيته قبل وعاء أخيه ثم استخرجها ثم استخرجها من وعاء أخيه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 قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا الظالمون فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فردتم وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَضْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَمْ تَأْبَ رَحْلَ الْأَرْضِ حَتَّى يَأْذَنَ لِأَبِيهِ وَيَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ يُرْجِعُ إلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَاءَ إِنَّ بَنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ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 ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي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 وما قُلتَ لَدَيْهِمْ إذ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ وَمَا أَكْثَرٌ نَّاسٍ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنَّهُ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَكَأَيْمٍ مِنْ آيَاتِ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ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 وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوح إليهم من أهل القرى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَوْضُرُو كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ التَّقَوْا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 لقد كان في خصتهم عبارة لأول الألباب، ما كان حديثاً يُفترى، ولكن تصدق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء، وتفصيل كل شيء وهدوء ورحمة لقوم يؤمنون.